وهم في غفلةٍ وهم لا يؤمنون إن نحن لسُلَّرَ الْأَرْضُ وَمَن عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ فَذَكَرْتِ الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صَدِيقًا نَبِيًا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 وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا فاذكر في الكتاب موسى إنه كان مخدصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب هُنَّ الْأَيْمَنَ مَقَرَّدْنَا هُنَجِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَّحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عيد ربه مرضيا، بلذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديق النبي برفع له عليا.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 إذا تُثْلَع عليهم آيات الرحمن خرُسُّ جذاب كِيَّ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَوَّضٌ وَلَا تَمَتَّعُ الشَّوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَنَ غِيَّ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 ويقول الإنسان أذا ما ميت لس فأخرج حيا أو لا يذكر الإنسان أن قلناه من قذل ولم يك شيئا فما ربك لا نحضرنهم الشياطين ثم لا نحضرنهم حول جهنم جسيا ثم لَنَزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَانِ عِتِيَّةً ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوَلَّ بِهَا صِيَّةً وَإِنْ مِنْكُمْ إلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا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 فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُمْ شَرُّ مَكَانٍ وَأَضَعَفُ جُرْدَ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ هَتَّا هُدَى وَالْبَاطِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ سَوَابَ وَقَيْرٌ مَرَدَ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُدْعُو ثَنَا مَا لَهُمْ وَلَنَا أَطَّلَعَ عَلَى غَيْبِ أَمِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا وَنُرْسِلُهُ مَا يَقُولُ وَيَ فَرَدَ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلهَ لِيَكُونُ لَهُمْ عِزًا كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضَدًا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 لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقال اتخذ الرحمن ولدا فقد جئتم شيئا إدا فكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا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 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن هدا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما هدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن